بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع و السماء الحبك إنكم لفي قول مختلف فك عنهم أن في غمرة سهود يسألون أين يوم الدين يوم نزوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم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 قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون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 Dünyada kimsenin Allah'ın izni olmadan yaptığı bir şey yoktur. Allah'ın izni olmadan yaptığı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 إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيدي وإننا موسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدين. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ نَّبِيٌّ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ